الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إلا ا ل ل ه أ ش ه د أن محمد ر س و ل ل ا ل ه ح ي على الصلاة ح ي على ا ل ف ل ا ح قد ق ا م ت ا ل ص ل ا ة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 「今日は私のこと ي すが」 「こんにちは」<音楽> بدون م ا أعبد ل ك م د ي ن ك م و ل ي د ب ل ي 「あなたは私の手 a 借りてくれたんで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 قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله أ ك ب ر